I am awful Yeah. Mm -hmm. إنما يتذكر الألحاب نعم نعم الله وزين الذين يضلون ماء وَإِنْ في فِي الْحَزْمِ Amen. Yeah. تو <تصفيق> یا سلام عليكم بما سَنُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أمر الله به ايوفا ما في الأرض بالارض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 می الذين الذين آمنوا آل تَقُمَ إِنَّ الْقُلُوبَ أَلَا بِبِسْطِ اللَّهِ تَقُمَ الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل ذا أمه كذلك أرسلناك في قد خلت من قابلی زاؤمم خدا قدرنا وذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل ذا أمم تو إلي ذي والله ولو ان ننقر وحدود بل لله الامر جميع لله صلى الله من سلام عليك يا حاج القوي خلاص اذنني الذي قد تنموه اللوم